إِذَا جِئْتَ أَحْبَلٌ مِّمَّسَدْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا جِئْتَ أَحْبَلٌ مِّمَّسَدْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا جِئْتَ أَحْبَلٌ مِّمَّسَدْ قُلْ ولله الله احد يجيد احب المسد الله احد يجيد احب المسد ولله الله احد الله ايجيدي ا حبل من مسد قل هو الله احد ايجيدي ا حبل من مسد قل هو الله احد ايجيدي ا حبل من مسد قل هو الله أحد يجده حبل مما سد الله أحد يجده حبل مما سد الله الله إِذَا حبل حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ قُلْ الله اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا جِئْتَهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا قل هو الله أحد يجده حبل مما سد الله أحد يجده حبل مما سد الله الله He came from a river from my son He came from a river of Jerusalem He came from a river from Jerusalem He came from a river from قله الله أحد يجده حبل مما سد قلله والله أحد يجده حبل مما الله قلله حبل مما إِجِيدَهَا حبل مِّن مَّسَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِجِيدَهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِجِيدَهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ قُلْ هو الله اللَّهُ يجده آحَبل مَّسَد أغوَد الله حَد يجدِ آحَبل م مسَد الله الله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 قله الله أحد يجده حبل مما سد أحد يجده حبل مما سد قلله حبل مما سد He is a threat from the dead Say, he is one of Allah He is a threat from the dead Say, he is one of قل هو الله أحد يجده حبل مما سد الله أحد يجده حبل مما سد الله الله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 مَسَد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَبْلٌ قُلْ هُوَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَبْلٌ يجدها حبل من مسد قل له والله أحد يجدها حبل من مسد قل له والله أحد يجدها حبل حبل قل هو الله أحد يجده حبل مما سد الله أحد يجده حبل مما الله الله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 قُلْ هُوَ اللَّهُ يجده حبل مما سد قلله والله أحد يجده حبل مما سد قلله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 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ ممسد مسد الله الله الله احد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 ولله الله احد يجيد احب المسد ولله الله احد يجيد احب المسد ولله الله احد الله He is a threat of the fad He is one of those who are He is a threat of the fad He is a threat قله الله أحد يجده حبل مما سد الله والله أحد يجده حبل مما سد قلله حبل الله سد يجيدها حبل <سؤال> من مسد قل <سؤال> هو الله أحد